وَزُيِّنَ لَنَا ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ مَثَلًا نُّظُنُّ ثُمَّ ظَنَنَّا وَكُنَّا قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء منات لم تعلموهم لم تعلمهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ, فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما